ان الله سميع عليم ذالكم وان الله موهين كيد الكافرين ان تستفتح فقد جاءكم الفت وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُؤْنيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ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 ولا تكونو كالذين قالو سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواء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 إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله اشديد العقاب